بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاك متكاثر الهاك متكاثر حتى لزوت المقابل, المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا, كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون. علما كلا لم تعلمون كلا لا ترون الجحيم. لترون الجحيم. ثُمَّ لَتَرْغَبُنَّ عين اليَتِيمِ ثُمَّ لَتَرْغَبُنَّ عَيْنُ اليَتِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ إِذِ الْعَنِ نَعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ إِذِ الْعَنِ